لا اَوَلَمْ سَأَلْنَا سَائِرُونَ That's all. the mm -hmm. Bobo. A mm -hmm. لا أصابك من حسنة fosse ال الم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 تَبَيَّتَ فَقَائِدٌ مِنْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ Fa'ir yumman nujum wa قَارِصَ وَعَذَابَ رَزُومٍ مِنْ نَعِيمِكَ تَفَائِبُ مِنْ نَضْرِ عَلَيَّ إِلَّا والله يكتب ما يبيت فاعلم Allah Allah Allah Allah Like me Məli. Məli. Məli. əsələyətə dəbələyətlər əsələyətə sau đâu là đây cùng mùa bao mộtâ إلا نفس لا خير في ظلم المؤمنين لا خير في ظلم المؤمنين <تصفيق> لا لا ينفع شفاعة الحسنات ينكل له لا لا الله لا, لا, لا. حد Oh when I'm اجِئْ مَن نَكُم مِلَاو مِن دم قل لي نالله خديته صدق قول الله العلمي